بسم الله الرحمن الرحيم. طاس تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدو وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.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 وَإِنَّكَ لَتُنَقِّلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَّلَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا آنَبُ فِي النَّارِ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 ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا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 لا أعذبه إنه عذاب شديد أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجتك من سبئ بنبأ يقين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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقته ام كنتم من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 وجعلوا أعزّ أهلها أذلّته وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة فناذرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّونَنَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنَّتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع إليهم فلا نأتي بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرج ولا نخرج منها أذلته وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْكَ أَنَّهُ وَأُوْتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا ما كانت تعبد من دون الله إنها, إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن سَاقَيْهَا قال إنه صرح ممرد من القوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا يَخْتَصِمُونَ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 وكان في المدينة تسعة رحطي يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله لنبيتناه وأهله ثم لنقول لنولي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 أن دمرناهم وقومهم أجمعين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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون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 انبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الالهه الله الالهه الله بل هم قوم يعدنون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 فالأكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أيلهم الله قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَآلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ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 وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون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 ولم تحيط بها علماً أما ذاكنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.